ولكن بالذم من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال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 فَمَنعُ في له من اخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة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 بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبددونه إن الله سميع عليم.